قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنت صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو نعمر ألف سنة وما هو بمتحدحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو اللجبري لف إنه نزله على قلبك بإذن الله مصد قل ما بين يديه وهدو وبشرا للمؤمنين